توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثامنة والعشرين من مسائل الآيات الأربع من سورة النساء من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة وكانت حول كلمة كلالة التي جاءت في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امراه نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول إمامنا وشيخنا القرطبي في ذلك؟ أورد الإمام ما قاله العلماء في هذا الأمر ومن بينه ما قاله الشعبي من أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثه إخوة أو غيرهم من العصبة ثم أورد قول الطبري والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده لصحة خبر جابر فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلاله أفأوصي بمالي كله قال لا فتح الله عليك يا ولدي وزدك حبا في العلم الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي <تصفيق> والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة التاسعة والعشرون قال أهل اللغة يقال رجل كلاله. وامرأة كلاله ولا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة المسألة الثلاثون قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى وهذا إجماع من العلماء وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم السلس وللأخ من الأم السلس فإن تركت أخوين وأختين والمسألة بحالها فللزوج النصف وللام السدس وللاخوين والاختين الثلث وقد تمت الفريضه وعلى هذا عامه الصحابه لانهم حجبوا الام بالاخ والاخت من الثلث الى السدس واما ابن عباس فانه لم ير العول ولو جعل للام الثلث لعالت المساله وهو لا يرى ذلك والعول مذكور في غير هذا الموضع وليس هذا موضعه فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم فللزوج النصف ولاخوتها لأمها الثلث وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها وهكذا من له فرض مسمى اعطيه والباقي للعصبة إن فضل فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية وتسمى أيضا المشتركة قال قوم للإخوة للأم الثلث وللزوج النصف وللأم السدس وسقط الأخ والأخت من الأب والأم والأخ والأخت من الأب روي عن علي وابن مسعود وغيرهما من التابعين وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر لأن الزوج والأم والاخوين للأم أصحاب فرائض مسمى ولم يبق للعصبة شيء وقال قوم الأم واحدة وهب أن أباهم كان حمارا وأشركوا بينهم في الثلث ولهذا سميت المشتركة والحمارية المسألة الحادية والثلاثون قوله تعالى غير مضار أي غير مدخل الضرر على الورثة أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ولا يقر بدين فالإضرار راجع إلى الوصية والدين أما رجعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث فإن زاد فإنه يرد إلا أن يجيزه الورثة لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف فإن ذلك لا يجوز عندنا وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة المسألة الثانية والثلاثون فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين فقال الطائفة يبدأ بدين الصحة فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون وقال الطائفه هما سواء إذا كان لغير وارث هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن المسألة الثالثة والثلاثون الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المشهور في مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه لأن ذلك حقه في التصرف فيه كيف شاء وفي المذهب قول إن ذلك مضارة ترد وبالله التوفيق. سبحان الله والحمد لله. المسألة الرابعة والثلاثون قوله تعالى وصية وصية نصب على المصدر في موضع الحال والعامل يوصيكم ويصح أن يعمل فيها مضار والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها. فأوقع عليها تجوزا قاله ابن عطية وقوله تعالى والله عليم حليم يعني عليم بأهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم وقرأ بعض المتقدمين والله عليم حكيم يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية المسألة الخامسة والثلاثون وهي الأخيرة يا إخواني في مسائل هذه الآيات الأربعة قوله تعالى تلك حدود الله تلك بمعنى هذه أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله أي في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جملة في موضع نصب على النعت لجنات وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله يريد في قسمة المواريس فلم يقصنها ولم يعمل بها ويتعد حدوده أي خالف أمره يدخله نارا خالدا فيها والأسيان إن أريد به الكف فالخلود على بابه وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما كما تقول خلد الله ملكه وقال زهير ولا خالدا إلا الجبال الرواسية وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون في الموضعين على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه والباقون بالياء كلاهما لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى أي يدخله الله والله تعالى أعلى وأعلم سبحان والحمد والحمد الله وحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قتل إلا بالله الحمد لله رب العالمين ها نحن قد أكملنا معا يا عم متابعة شرح مسائل الآيات الأربع من سورة النساء من الآية الحادية عشرة وحتى الآية الرابعة عشرة من هذه السورة. وكنت أخشى أن ينتهي وقتنا قبل أن نكملها. ولكن الله سلم يا ولدي، فلم يدركنا الوقت ككل ليلة. وقبل أن أتركك يا عبد الواحد، أريد أن أوصيك ونفسي بآخر آيتين وقف عندهما مولانا وشيخنا الجليل الإمام القرطبي.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 ولكنني كنت أتمنى يا عم أن ننجز قدرا أكبر من آيات السورة مع مولانا الإمام القرطبي لولا سفرك هذا الذي ستبدأه غدا إن شاء الله يا ولدي كل مسافر سيعود يوما إذا رزق السلامة والإيابة وأنت تعرف أن سفري هذا واجب لا بد لي أن أنجزه وأنت تعرف أيضا أن طلابي في البلد الشقيق الذي أنا مسافر إليه بمشيئة الله ينتظرون هذه الزيارة لأشرف على رسائلهم الجامعية ولأتابع معهم ما أنجزوه منها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه نعم يا عم أعرف هذا جيدا وأعرف أيضا كم هم محظوظون هؤلاء الطلاب الذين يستفيدون من توجيهاتك وملاحظاتك على جهودهم العلمية بما يجعلهم أكثر قدرة وتمكنا في تخصصاتهم المختلفة لا سمح الله لا تبالغ يا الواحد، فإنما أنا أؤدي واجبي الذي تعودت عليه وإنما هي أمانة أديها إلى من يستحقها إنما نحن يا ولدي نأخذ من علم مثلي علمائنا كالقرطبي وغيره ونوصلها إلى هؤلاء الطلبة والله تعالى أسأل أن يعينني على ذلك الله معك يا عم يرعاك ويوفقك ولتصحبك السلامة في سفرك وعودتك بإذنه تعالى حافظك الله ورعاك يا ولدي وإلى أن يجمعنا لقاء آخر طيب مبارك مع مولانا الإمام القرطبي أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم